عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تدعني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعذهم لقادرون إذ فع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها كلمة هو قائلها ومن وراهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن صفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون